بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تريتا mm -hmm. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ <تصفيق> لَوْ مَا كَانَ فِي مَلَائِكَةٍ كُنْتُمْ تَامِنُ صَادِقِينَ مَنْ إِنَّا نَحْنُ نَذْكِرُ آيَاتِنَا لَهُ لَا حَافِظُونَ وَأَنقَضَ وما يأتيهم من وسول إلا كانوا به نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة غير اغصان بني نحن نقوم